بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همذة يمذه الذي جمع مالا يحسب أن ما له كلا لنبذن في الحقمة وما